وَنَنِي آمين وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى الق شيطان في أمنيته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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فَالْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُعْنٍ وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ